النار بدارك شبّت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة هبت فهنيئا يا باغيها النار بدارك شبّت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة هبت فهنيئا يا باغيها من يطفئ تلك النار من يقهر ليل العاد من يحمي شرف الدار والفاجر يابته فيها من يطفئ تلك النار من النار بدارك سبت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة هبت فهني أن يا باغيها النار بدارك سبت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة هبت فهني أن يا باقيها من أنت بلا إيمان من أنت بلا عوان من أنت وفي الأوطان قركان يعصف فيها من أنت بلا إيمان من أنت بلا عوان فيا النار بدارك زبت قد يا حاميها ورياح الجنه هبت فهني أن يا باغيها النار بذلك ثبت فتقدم يا حاميها ورياح الجنه هبت فهني أن يا باغيها قم واحمي مل اجداد واكسر سيف الجلاد فالقدس للاميعاد ما اعظم من يفديها قم واحمي مل اجداد واكسر سيف الجلاد قم واحمي مل اجداد واكسر سيف الجلاد ما أعظم من يفتها ما أعظم من يفتها النار بدارك سبت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة حبت فهنيئا يا باقيها النار بدارك سبت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة حبت فهنيئا يا باقيها قومتنا لا شرقيا في الأرض أمةنا إسلامية فهلٌ ما بنا نحيها؟ أمةنا لا شرقية في الأرض ولا غربية أمةنا لا شرقية في الأرض ولا غربية أمةنا إسلامية فهلٌ ما بنا نحيها؟ فهلٌ ما بنا نحيها؟ النار بدارك شبت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة هبت فهنيئا يا باقيها النار بدارك شبت تقدم يا حاميها ورياح الجنة هبت فهنيئا يا باغيها النار بدارك شبت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة